الدرس الثالث دروسي واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الطلاب خريطة تركيا الطالبات كتاب الرياضيات الطابق الرياضة إجلس افتح اكتب اجلسي افتحي اكتبي